السلام عليكم والله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما زلنا في الكلام في أخطر شيء وأهمه في أمور الإيمان ألو هو الكلام في القضاء والقدر وصلنا عند السؤال قال ماذا يقتديه سبق المقادير بالشقال والسعاد يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار فقال أحد الصحابة في رواية أنه عمر وفي رواية أنه السراقة رضي الله عنه قال يا رسول الله ففيما العمل إذن يعني إذا كان كل واحد من فينا قد كتب مقعده في الجنة أو من النار ففيما العمل يبقى كل واحد يتكل على على ما كتب له بعلم الله عز وجل الأزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، فكل ميسر لما خلق له يعني مثلا السؤال يجي واحد يقول هو مش ربنا عالم كل واحد فينا فين مقعده من الجنة وأين مقعده من النار الجواب نعم الله يعلم طيب طب نعمل ليه بقى في الجواب إن, إن دخول الجنة معلق بعمل أهل الجنة وإن دخول النار عيازم الله معلق بعمل أهلها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلف فمن كان من أهل السعادة نسأل الله عز وجل ذلك يصر لعمل أهل السعادة الإنسان إذا كان من أهل السعادة وأهل الجنة يوفقه الله عز وجل لعملها وإذا كان العبد من أهل الشقاوة أهل النار يوفق أيضا لهذا العمل ويسهل له هذا العمل واضح فأما من أعطى واتقى وصدق لأعمال مين لأعمال العبد أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة إذا دخول الجنة نساء الله أنه يكون من أهلها ودخول النار كل هذا بإيه لابد له من لابد له من عمل لو علمت أن دخولها لابد له من عمل إذا عليك بهذه الأعمال ولا تتركها إلى أن تموت وإن عصيت فتوب وارجع إلى الله عز وجل قال هنا اتفقت جميع الكتب السموية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل لذلك تجد في القرآن جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون قال والحرص على العمل الصالح ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفل نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابها وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد يعني ما يأتي إنسان يقول يعمل مثلا معصية ويقول مكتوب لكن السؤال هنا هل أنت هل أنت أمرت بعمل المعصية أم أنت أمرت بعمل الطاعة الجواب أمرت بعمل المعصية المعصية أمرت بعمل الطاعة لكن أمر المعصية هل أنت كنت تعرف ما في اللوح المحفوظ إذا أنت ما أمرت بفعل المعصية وإنما أمرت بفعل بفعل الطاعة فهم زي إنسان مثلا قيل له الطريق ده ما تمشي فيه مشاكل وحفر ووائل آخر والطريق ده كويس وسهل يمشي فيه يمشي في الطريق اللي كله حفر ده وبيقول والله ده مكتوب الجواب الجواب لا لكن يمشي في الايه في الطريق السهل الميسر مفهوم هذا الكلام قال زي الدواء مثلا واحد بيقول له لو خدت الدواء ده ان شاء الله وجل يجعل الله فيه سبب الشفاء لكن لو ما خدتش الدواء ده ممكن يكون سببا في موتك مفهوم بيعمل ايه بياخد بالاسباب اللي هو الدواء صحيح، إذن أمور الدنيا الله عز وجل يجعل فيها أمورا منوطة بإيه بالأسباب ان أنت عشان تعمل كذا لابد من إيه لابد من سبب من سبب كذا وتأخذ به لكن كما ذكرنا قبل ذلك لا يستلزم من السعي في السبب وجود وجود النتيجة لا يستلزم لكن نك أمرت بالأخذ بالإيه بالأخذ بالسبب بأقصى شيء في السبب. ممكن تسعى في سبب العمل ثم بعد ذلك تأخذت بالأسباب ثم بعد ذلك لا تكون نتيجة العمل فيش يوجد نتيجة لكن أنت أخذت بإيه؟ أخذت بالأسباب مفهوم؟ قال هنا إيه؟ فإذا علم وكل يسر قال الله عزيزي قال الشيخ هنا ثم قرأ سواء فأما من أعطى واتقى فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسباباً وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاشي والمعاد وقد يسر كل من خلقه لم لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له فما يجيش حد يجي يقول ايه نقول له تعالى صلي يقول لك والله لو مكتوب اكتب ان انا هصلي هصلي توب الى الله من اللي انت بتعمله ذا يقول لك والله لو مكتوب اكتب لك ان انا هتوب هتوب مفهوم طيب عايز تعرف انه مكتوب لك هداية ولا لا اه خش صلي عايز تعرف مكتوب لك هداية ولا لا اه اترك المعصية دي انت لما بتكون جعان بتقول ايه عايز اكل اقول لك والله لو انا جيت قلت لك مثلا معلش لو ربنا كاتب لك انك تاكل لا تاكل ما تاخدش بالاسباب ولا تخش المطبخ ولا تحضر اكل ولا الكلام ده كله حد يقول كده لا بتخش على طول بتجيب اكل مفهوم ما فيش اكل في البيت بتشتري من بر واضح الكلام كده بتاخد بايه في الاسباب واحد عيان مريض خلاص مشرف على الموت فبتقول له بتقول له مثلا اوعى تروح لدكتور ولا تاخد دواء ولا تعمل كذا والله لو مكتوب لك شفاء هتشفى مفهوم لكن بتاخد بالايه بتاخد بالاسباب وبتسعى في الاسباب النبي حينما اراد الهجر عمل ايه ها جهز بدل الراحلة راحلتين بدل الراحلة 2 يعني بدل هو واحد مسافر راح جمل بجمل واحد لا ده خدت خد معاه ايه خد معاه 2 مفهوم ممكن يحصل أي حاجة كده فيبقى فيه ايه يبقى فيه واحد تاني يبقى يشوف النبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه ها عامل برده ايه اقتصاد في هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام اراد الهجرة المدينة كانت شرق كده النبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه مشي كده عشان عارف ان المشاكين هيطلبوه كده مفهوم لا النبي عليه الصلاه والسلام مضى ايضا كده ولف هذه اللفة مفهوم ثم ذهب الى الايه الى المدينه اخذ بالايه بالاسباب في واحد هو اللي ماشي عارف الاثر عبد الله بن قريطه وكانت زكا مفهوم؟ في أخرى كانت أسماء هي التي تأتي لهم بليه؟ بالطعام عارفين النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عارف هيروح إمتى وهيبات قد إيه في الغردة وهيمشي تاني إمتى الصبح مفهوم؟ النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عارف إيه مخطط كل حاجة ومدبر كل شيء إذن بياخذ بالإيه بالأسباب مع أن الله قادر على أن يأخذه من, من مكة إلى المدينة كما أخذهم من الإسراء والمعراج صحيح ولا لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته الأغذى إليه بالأسباب. في صحيح الإمام مسلم حديث أناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل أهل بيته طعام العام. يعني لو في مثل الأمور ميسرة، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخر أكل إيه؟ أكل سنة البيت والأهل بيته هذا في الصحيح الإمام مسلم. الأمور ميسرة فبيدخر إيه؟ بيدخر طعام في البيت، مفهوم؟ يبقى هذا الأغذى بالأسباب، لكن مع عدم الاعتماد على على السبب وإنما الاعتماد على الله عز وجل فضل ثم تاب عليهم ليتوبوا هذه آية جميلة ما معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أنك لن توفق إلى التوبة إلا إذا أراد وعلم الله منك أنك تستحقها ثم تاب عليهم إذن ما تابوا إلا أن تاب الله عليهم كيف هذا بتقرأ في القرآن يهدي من يشاء ويضل من يشاء صحيح هذا بتقرأ في القرآن جزاء بما كانوا يعملون لماذا ما الحكم من هداية فلان وما الحكم من أنه أضل فلان علم الله من قلب فلان أن قلبه يريد هداية فأتى به فهداه وتاب عليه والثاني يعلم الله من قلبه أنه لا يريد ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم أي لا جعلهم يتوبوا واضح هذا الكلام لذلك القلوب تمتحن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال الله وأضل الله على علم يعني أضلله على علم يعني هناك عبد بيسمع يعني إحنا مثلا تكلمنا الآن عن البيع والشراء والتجر والكلام ده كله يعلم الله ان في قلب واحد في المسجد هو بيسمع الكلام ده يعني إحنا لا هنأكل ولا هنشر يعلم الله من قلبه أنه لا يريد لا يوفقه لتوبة لا يوفقه لهداية أبدا ويجعله في ذلك كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد ويعلم الله أن هناك قلب أحد في المسجد سمع الخطبة يقول لك أنا من بعد مخروم الخطبة دي خلاص موضوع الكذب والتدليس والغش ده أنا بطلته خلاص أنا هتعامل بالصدق عشان ربنا يبارك لي في حياتي ولادي يعلم الله إن من قلب ذلك يأخذ بيده ويهديه ويوفقه للتوب. واضح يبقى هنا إيه ترجع لمرتبة العلم ثم تابع عليهم هذه الآية أيضا من مناط اللي في القدر ثم تابع عليهم ليتوبوا يبقى أيما إنسان يتوب وتصح توبته ويصدق في توبته يعلم من نفسه أن الله هو الذي وفقه لذلك وكل لما تحس بالعجب من نفسك تعلم أن الله هو الذي هو الذي وفقك إلى التوبة ولولا أنه وفقك إلى التوبة ما هديت إليها أصلا يعني علم الله من قلبك أنك تريد وتحب أن تسمع علما شرعيا شوف مثلا مثلا في الحديث اللي ذراه مسلم يا دكتور انت دخلتنا في قضية مهمة في صحيح مسلم من حديث ابي هرير كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع نفر من اصحابه برضو الحديث ده في مرات القدر مع ان علماء الفقه بيتكلموا فيه في مسألة فقهية اللي هي حكم ركعتين دخول المزيد لكن الحديث ده في القدر قال فدخل ثلاثة نفر فأقبل أحدهم دخل ثلاثة. فأقبل أحدهم واحد جرح قاعد يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ قال واستحيا أحدهم واحد قاعد بعيد. ما مرداش يقعد إيه؟ معه. <تصفيق> وأعرض الثالث. يبقى في واحد يستحى أنه هو يسمع. لكن قاعد بعيد. وفي واحد أعرض ما عادش أصلا ومش عايز يقعد. وفي واحد تالت جيه؟ قاعد ويسمع ويستفيد وإلى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ ها أقول لكم الثلاثة ذي الخبر إيه؟ فكلنا نعم بلى يا رسول الله. قال أما هذا وأشار للذي جئ أعد؟ قال هم هذا فأقبل ها؟ فأقبل الله عليه أي علم الله من قلبه أنه يريد الإقبال فأقبل الله عليه. وتخذ منها قاعدة كونية وشرعية الجزاء من جنس العمل. كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ألا من الجزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأقبل علم الله من قلبه أنه يريد أن يقبل فأكبر الله عليه وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله والثالث أعرض فأعرض فأعرض الله عنه إذن لما أعرض هو لأن الله عالم من قلبه أنه يريد إعراض فجعله الله عز وجل يعرض أصلاً صح كذا اسمع سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون الآيات والأحاديث دي تشهد فيها اسم العزيز. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويجروا كل آية لأنه قال إيه سأصرف صحيح ويجروا يبقى شافوا ولا لا شاف ويجروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً يسمع وعارف أن الآيات والأحاديث والنبي قال وربنا عز وجل قال وما تعملش كذا وبرضه يعمل طب لماذا فعل مع أنه يعلم الحق لأن الله صرف قلبه عن الحق ألسى عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يبقى شافوا ولا لا كل آية لا يؤمنوا بها وإن سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا يبقى شايف إن ده الطريق الصح وما يمشيش فيه وشايف إن ده الطريق الغلط ويمشي فيه إنت تستعجب إزاي مع إنه شايف الطريق الصح وشايف الطريق الغلط كيف هذا لا لا تتعجب هنا يأتي اسم العزيز الذي لا يغلب لأن قلوب العباد بإيه بيده والقلوب تمتحن القلوب دي نفسها بإيه بتمتحن ما هو امتحنها إيه يعرض عليك الحق والباطل صحيح فيعلم الله من قلب فلان أنه يريد حقا يأتي الله به من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا فعلم الله عز وجل من قلبي أنه يريد فأتى به لذلك النبي عليه الصلاة كان أكثر دعائه إيه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك اصرف قلبي عن معصيتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليه؟ لأنه يعلم أن القلوب بيده مفهوم؟ لذلك الشافعي بيقول إيه؟ قيل له كيف عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم عارفها نقد العزائم مش انت بتحس كده ان انت احيانا بتبقى خلاص هعمل حاجة النهاردة مفهوم وهعملها النهاردة او هعمل الشيء ده بكرة بس سنان بس واصح الصبح اول ما اصح عملها مفيش عندي خيار تاني لازم تعملها وتصح الصبح يصرف الله قلبك عن هذا الامر تلاقي نفسك امرك اتغير تماما صحيح ولا لا؟ طب ليه ليعلمك رب العالمين أن مشيئتك تابعة لمشيئته وأن إرادتك تابعة لإرادته وما تشاءون إلا إلا أن يشاء الله بنقض العزائم طبعا دي مسألة ثانية خلصة لكن افهم دي قال وأضله الله على علم إذن علم الله أن قلبه ده ليس محل هداية فأضله الله عز وجل وآخر يعلم الله أنه يريد هداية واضح إذا هنا المرء العبد إذا علم الله من قلبه أنه يريد حقا التوبة حقا الهداية الله عز وجل يأتي به ويتفضل عليه كمان يعمل بالفضل من تقرب إليه شبرا تقربت إليه شبرا ما هو العدل إيه؟ شبرا لكن شوف الفضل من تقرب إليه شبراً تقربت إليه إيه؟ تقربت إليه زرع، فهو ده يبقى السمرة من ده إيه السمر من هذه أن يجعل في قلبك خلق المراقبة إن الله كان عليكم رقيبة ألا تجعل الله عز وجل يرى من قلبك شرا ولا تجعله يرى في قلبك إلا كل حب وكل خير وكل طاعة لأن أنت وانت بتفكر شوف الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم لك الآية دي برضو في القدر ربنا بيقول ومن يعمل ولا من يرد يرد يبقى عزم يبقى ممكن واحد يعزم أمام الناس جميعا حد يشوف حاجة لا لكن الله عز وجل يعلم من قلبه أنه عازم على المعصية الفلانية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم نذقه من عذاب أليم لأنه عزم أن يعمل هذه هذه المعصية قولي طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة والعبد في الآية هم بسيئة ومع ذلك قال الله عز وجل نذقه من عذاب أليم ما حل الإشكال الجوال. الأول ومن يرد الذي عزم على المعصية حينما تركها ما تركها للمعصية وإنما تركها العارض وأما الذي أخذ الأجر لأنه ترك المعصية لله يعني واحد مثلا حرامي رايح مثلا يسرق وعمالي لف كده حوالين العيادة بتاعت الدكتور مفهوم؟ يمكن نسرق منها الجهاز نسرق منها حاجة المهم ايه? البواب صاحي والمش عارف مين صاحي وده صاحي ومش عارف يسرق حاجة. وكل يوم يجي يفضل يلف مش عارف يسرق حاجة. يقول له خلاص ده المكان ده مش عم مش هيتسرق. مفهوم? فنبعد عنه نشوف لنا اي لقمة عيش تاني. خلاص كده? الراجل ده لما بيعد عن المعصية. اخذ المعصية ولا اخذ اجرا? اخذ اخذ المعصية اخذ الزنب كأنه عملها. ليه? لأنه حينما تركها ما تركها لله وإنما تركها لعارض أما رجل يريد أن يعصف مفهوم هذا؟ لكن تذكر الإيمان باليوم الآخر وأنه موقوف بين يدي الله قال لك لا بلاش حسن نموت على المعصية ويختم لنا بختمة سوء أو ما ربنا مش يبرك لنا فيها واروح أسأل يوم القيامة فأستغفر الله وأتوب إليه يبقى ده هم بالسيئة مفهوم؟ شوف الحديث ده في رواية الإمام أحمد قال ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسن. ذي رواية مسلم. في رواية أحمد بقى بينت. قال فإنه تركها من جرائي. يعني لي أنا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لي لي أنا. فلما تركها فهم ما إيه؟ فأعطاه الله عز وجل هذه الحسن. مفهوم؟ خلاصة الكلام ده. ألا تجعل الله عز وجل يرى من قلبك شراً. لا تجعله يرى من قلبك معصية. لأن القلوب تمتحن. مفهوم هذا؟ واضح يا دكتور؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا أن يعلم الله عز وجل منهم إرادتهم للهدى فتاب فتابع عليهم. شوف الصحابة. أولئك الذين علم الله مع ذرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واحد وأثابهم فتحاً قريب اتنين ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم شفت الكلام قل لدلئ لأنه علم من قلوبهم الخير فعلم ما في قلوبهم لكن هنا في مسألة هنا في محزوف ما الذي علمه من قلوبهم شفت أنت قلت الخير صحيح كده؟ يبقى في في قواعد التفسير إيه؟ إحنا ذكرنا المسائل بكده إيه؟ آه قد يحذف الكلام اكتفاءً بفهم المخاطب اكتفاءً بإيه؟ إن أنت فهمت اكتفاءً هذا الكلام يعني واسألوا العير التي كنا فيها اسألوا العير هو حد يروح يسأل الجمال يعني؟ لا اسألوا إيه؟ الذين يركبونها سألو أهلها أصحابها يبقى اكتفاء بفهملي أنت بتقول له مثلا روح يسأل البيت ده أنت وهو يروح يسأل الحجرا ولا يروح يسأل أهل البيت طب انت ما قلتلوش لروح يسأل أهل البيت اكتفاء من إنه هو هيفهم فهمت الكلام كذا يبقى هنا إيه فعلم ما في قلوبهم ما الذي علمه في قلوبهم شوف انت أنت علم ما في قلوبهم الخير وعلم في قلوبهم الهداية وعلم في فأنزل السكينة يبقى فأنزل الفاء ده اسمه حرف إيه؟ ما بعده حرف تعليل ما بعده علة لما قبله أو. حرف الفاء إيه؟ ما بعده إيه بقى اللي بعده؟ فأنزل أنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحهم قريبهم ومغانهم شفت كل هذا؟ صحيح؟ كل الجزاء ده علة لإيه؟ لما قبله اللي هو إيه؟ علم ما في قلوبهم فأنزل واضح الكلام كده هي عيدة القواعد تفسيرية وأصولية في القضاء والقدر هذه في غاية الأهمية تربي عندك شيء واحد خلق المراقبة إنك وإنت ماشي وانت قاعد في بيتك وانت الوحدك وإنت بتأكل وانت بتشرب وانت مع أصحابك أن الله عليك رقيب وأن الله يطلع على ما في قلبك المضغة دي اللي ما حد شايفها. الله يطلع عليها فاجعل ربك يطلع عليك إيه؟ على خير واضح؟ قال هنا ثم بعد ذلك قال فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن يعني أنت عرفت أن الجنة تدخلها بعمل يبقى ع... إذا علمت أن الجنة تدخل بعمل إذا أنت تعمل إيه تجتهد في العمل هضرب لك مثال الله عز وجل يا أيها الذين أمانوا يقول يا أيها الذين أمانوا أهل أدلكم على تجارة لماذا بين هنا البلاغة بالتجارة لأنهم يفهمونها مفهوم مثلا واحد بيقول لك أنت شغال في مصنع شغال في شركة بيقول لك بص إحنا الشغل عندنا بالإنتاج شغل عندنا بالإنتاج والله هتعمل حتة هتاخد أجرك عليها وعايز تروح براحة هتعمل حتتين هتاخد اجرك هتعمل الف هتاخد اجرك هتعمل مليون انت هتعمل مليون ولا لا صح كده ولا لا <تصفيق> اه وعايز تنام وهتموت من نعس ومش عارف ايه ويتصلوا بيك يلا يا ابني مش هتروح وقلهم لا معليش اصليها عايز اشتري الحاجة الفلانية فلازم ازود الشغل شوي بتعارفين الجهاز غالي وعايز اتجوز فلازم اشتغل اشتغل اكتر فهو كل ما اشتغل اكتر ياخد اجر اكتر صح كده الكلام عارفينها دي اعملها في الاخر عارف دي كويس اعملها في الاخر صلاه الفرض هتاخد أجرك لكن لو صليت نوافل زيادة صحيح كده قيام الليل ونعم عي مع الصيام اثنين وخميس يا ريت قراءه قران شوف انت بقى طلب العلم قول الخير فعل الصدق شوف كل الطاعات دي أنت بتعمل إيه؟ أنت بيتزود لك في ميزاني في ميزاني حسناتك كما قال أبو الدرداء قال قم الليل لليلة أول ليلة في قبرك وصوم النهار ليوم وهو أول يوم تبعث فيه إلى يوم القيامة يبقى شوف بتعمل عشان إيه؟ يبقى في حافزه خلاص كده زي ما بتعمل إنت في الدنيا كده؟ عارفها دي؟ كذلك اعمل هكذا للاخرة كما يقول احد السلف لو ان احدنا اهتم بامر اخرته كما يهتم بنعله لكان في عدن في جنة عدن يعني بيقول لو بيهتم بالاخرة زي ما بيهتم كده في في الجزمة بتاعته بيروح يخيطها. لازم يلمحها منفعش يخرج بها متطربة مش عارف ايه الكلام ده هدومه لازم تتغسل لازم تتكوي بيقول لو حد بيهتم باخرته كما انا اهتم نحن بهكذا لكنا في جنة عدن هذا هو قال احرص وقال النبي عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله ولا تعجز وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها هل ترد من قدر الله شيء قال هي, هي من قدر الله لأن الأسباب أيضا من إيه من قدر الله فهم هذا الكلام ممكن أن بتعمل الكلام ده تترك أنت بتشتغل مثلا في الزمن اللي احنا عايشين فيه انت شغال وبتصدق في البيع وبتاخد مثلا خمسين جنيه واللي جنبك نفس الشغلة ونفس السلعة منه بياخد منها بياخد مثلا منها خمسمائة جنيه بيقول لك يا ابن اعمل زي خليك ناصح بقى اعمل انا بقول لك عليه دي هتفضل كده تصدق وتفضل تبين للناس وتفضل تعمل الخير و... يا ابن ده مش هينفع الزمن ده مش زمن الزمن ده لازم تعرف تجيب القرش منين مش بتسمع الكلام ده؟ آه لازم تعرف تجيب درش منين نسمع كلام أقول لك عليه لبس مش عارف إيه ويعمل كذا ويضحك على الزبون بكذا وكذا وكذا في الحديث اللي ذروه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في مسند أبي هريرة داخل مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي عليكم زمان يخير فيه العبد بين العجز شوف يخير فيه العبد بين بين العجز والفعل فإذا يخير بين بعضكم بين العجز والفعل فليختر العجز عارف يعنيه فليختر العجز يعني بيقول لك خليك بقى تفضل انت على كده تظل على هذا اللي انت فيه تخل لك فيه خمسين جنيه اعمل كده وكذا وكذا الكلام بتاعهم ده لك فيها ألف جنيه لا أنت اختار ايه اختارنا الخمسين جنيه هو ده المقصود من ايه من الحديث أنا اختار يا سيد الخمسين جنيه مهم ربنا يبارك لي فيهم مفهوم سيأتي عليكم زمان سيخير فيه المرء بين العجز والعمل فليختر الليه فهذا هو المقصود بأمر العجز قال يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهم ثم بعد ذلك قال ما دليل المرتبة الثالثة وهي الإمام بالمشيئة سيذكر هنا الأحاديث التي في الإمام بمشيئة الله عز وجل ثم سيذكر قال قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافر، ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته. شوف الله عز وجل اسمه الحكيم، ستجد في هذه الحياة خير وشر. وهذا الشر الذي ستجده في هذه الحياة اعلم أن الله واحد لا يحبه اتنين ولكن أزن به كونا ثلاثة إنما أزن به ابتلاء واختبارا وامتحانا. يعني الشر يقع في الأرض شوف بقى الحكمة هنا أي شر يقع في الأرض؟ الشرور إذا وقعت في الأرض إنما كانت بإذن الملك لكن الله عز وجل حينما أزن بها ما أزن بها لذاتها وإنها وإنما لتكون اختبارا وامتحانا يوصل إلى ما يحبه زي مثلا ضربت لك مثال 200 إن واحد واخد ابنه عايز يدي له ابنك هيصرخ من الحقنة دي هل أنت تريد حينما أعطيت ابنك الحقن أنت عايز يصرخ ولا أنت بتقول أن الحقنة دي ستوصل إلى إيه أنها سبب لشفائه سبب لشفائه لكن الحقنة دي لما أنت خدت ابنك بإيدك كده ابنك اللي أنت بتحبه ووديته بإيدك للدكتور عشان له عملية هو أنت قاصد أنه عايز يفتح بطنه ولازم يؤلمه وكلام ده لا لكن يوصل إلى إيه هذا يوصل إلى ما إلى ما يحب ألوة وهو الشفاء ستقع فيقع فساد في الأرض وشرور في الأرض مفهوم؟ سيقع مثلا تبرج هيقع سرقة هيقع غش هيقع كذا ابتلاء للعباد مثلا واحد صادق وأمين واحد مدلس وليس بأمين خلاص فييجي واحد مثلا عايز يبين لهم إزاي تتحك على الراجل عشان تعرف تاخد منه فلوس خلاص كده طيب ده شر ولا لا ده شر الشر اتنين بقى الشر ده وقع في الكون ولا لا واقع في الكون تلاتة واقع بغير ارادة الله واذنه ام بارادة واذنه بارادة واذنه اربعة هل هو اراد الله عز وجل ده ذاته ولا ابتلاء لك انت الحكم ابتلاء لك فيخرج عبد قلبه نقي يقول لك لا أعوذ بالله أنا مش أعمل الشيء ده يبقى هنا إيه نجح في الابتلاء والامتحان ويأتي آخر يقول لك لا دي فيها فلوس كتير خسر في الابتلاء والامتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ها ولقد فتنا يبقى من الذي قال ولقد فتنا الله سبحانه ولقد فتنا الذين من قبلهم طب ليه انظر فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اذا سيظهر علمه السابق فيكم وانت هتعرف من نفسك انت صادق ولا كاذب يبقى ده كان ابتلاء وايه واختبار وامتحان امرأة ماشيه في الشارع عارية أو قنوات عراه او مش عارف ايه على النت بلاوي هل دا وقع في الكون بغير ارادة الله الجواب وقع بارادته لكن اختبار وامتحانا لك أنت فمن الناس من يقول اعوذ بالله انا ما افعل هذا ابدا لعلي اموت على المعصي واضح لعل الله يختم على قلبي ما اتوب منها وسأسأل عنها يوم القيابة يبقى هنا صدق مع الله عز وجل وياتي الاخر ف فيخسر ويرصب في هذا الابتلاء يبقى كان هذا كله دائر في ايه في امر حكمته سبحانه وتعالى فلا يقول أحدكم طيب لما الغش موجود ولما الشر موجود ولما كذا ولما كذا ولما كذا كانك تقول ايه واحد بيقول انا نفسي في ولد تقول له تزوج لو مكتوب لي هيجي لي ولد تزوجت أو ما تزوجتش ينفع يفعل كذا لا يبقى تزوج كي يكون هناك إيه خذ بالسبب وممكن بعد ما تتزوج يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم توأم ذكران وإناسا وممكن مش حد يخله ويجعله ما يشاء عقيمة فهم يبقى هنا في إيه في أسباب بقى. واضح فلا يقع أحد في المعصية ويحتج بهذا القدر ويقول الله مكتوب بقى. لا إنما كان هذا ابتلاء وأنت خسرت فيه فلا يقول لنا أحد طيب ليه في الكون فيه كذا وفي سرق وفي غش وفي تدليس وفي وفي كل هذا إيه؟ اختبار وابتلاء ثم بعد ذلك النتيجة إنما تظهر هناك واضح؟ إفم ماذا جيدا أحصاه الله ونسوه قال ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بإيه؟ بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه هذا على ما على ما لخصته لك وذكرته لك ثم سيأتيب على ذلك ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة, مرتبة الخلق قال الله الله خالق كل شيء مرتبة الخلق أي خلق العباد وخلق أفعالهم خلق العباد وخلق يعني الله عز وجل يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الزرع هذا حينما أنت رميت البزرة خلاص كذا ثم بعد ذلك شاء الله أن تكون بهذه المياه يبقى المياه كان سبب ولا لا سبب صحيح؟ طيب يبقى حينما الشجرة هذه تخرج ويخرج منها سمر، فيقوله الإنسان، فالذي خلق الشيء خلق الذي يخرج منه ولا لا، فخالق الأرض هو الذي خلق ما يخرج ما يخرج منها، مع أنك أخذت بأسباب ورمات البذر، اللي هي البذر واضح كلام؟ طيب أنت حينما تفعل شيء. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تفعلون وما تصنعون ما معنى هذا الكلام؟ هذا يخرج من قلبك العجب تماما واحد علم الله عز وجل من قلبك أنك تريد الخير فهياك لهذا الفعل ففعلت صحيح؟ فأتيت مثلا إلى مجلس علم فحصل وأتيت إلى مجلس العلم وصرف عنك كل الموانع لأن ممكن أنت تريد واضح وتحدث موانع لكن أردت واضح فمن, الع... فمن الله عليك ويسر لك الأسباب و... وأتيت كل هذا إنما يرجع إليه فله الحمد في الأولى والآخر لذلك هذا هو التوفيق هذا هو لي هذه تسمى بهداية التوفيق أنه وفق لهذا العه لهذا العمل فهذا العمل حينما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين أي أستعين بك على على عبادتك ولولا أنه أعانى ولولا أنه وفقك ما ما فعلت صحيح هذا؟ إذن معنى بعد أن يقع منك الفعل يبقى الله عز وجل الله الذي خلقك هو الذي خلق إيه؟ فعلك مع عدم نفي الأسباب أنك أخذت بأيه؟ أخذت بسبب واضح الكلام هذا؟ يبقى بعد ما فعلت بتقول إيه الله وفقني لهذا الفعل ولولا منة الله علي واضح ما فعلت هذا ولولا فضل الله علي ما فعلت هذا ليه لأنك تعرف أن الذي خلقك هو الذي هو الذي وفقك وهو الذي أعانك فحينما يوفقك للفعل هو ده الكلام في خلق أفعال العباد لأن المعتزلة ينفون خلق الأفعال فينفون أصلا هداية التوفيق واضح الكلام ويخلو عبد آخر إذا فهمت التوفيق ما معنى علم من قبل قلبك هداية فوفقك وأعانك إليها ويسر لك كل الأسباب فعملت هذا العمل إذا الذي خلقك هو الذي وفقك لِلِ لعمل الخير هو هذا هو معنى والله خلقكم وما وما تعملون أي وفقك لهذا وفقك لهذا العمل مفهوم وهداك إليه انظر وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم خلق بالك من كلمة ايه وعلمه داود عليه السلام هداه الى ان ايه كيفية صنع الدرع وعلمناه صنعة لبوس لكم واضح لتحصنهم من بأسكم اللي هو حصن البأس اللي هو الدرع الذي يحصن عن السيوف واحد مثلا نازل عيب سيف ولا حاجة ده ايه بيتقي به فهم إذا علمناهم طيب الذي علمه الله عز وجل بعد نتيجة الفعل يبقى الفعل ده كان من مين فهمت معنى خلق أفعال العباد واضح وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إذا هداهم إلى هذا إلى هذا الفعل وهذا يسمى بالهدايا الكونية حينما تأتي لفعل عبادة أو طاعة تسمى الهدايا الشرعية واضح؟ لذلك قال ده لدرجة أن علم داود يعمل المسمار إزاي؟ قال وقدر في السرد وعمل صالح قدر في السرد يعني لما تيجي تربط تعمل تحط مسمار ولا حاجة ما تعملش شديرة واسعة لأن المسماره برده هذه ما تعملش مديرة ضيئة لأن المصار مش هيدخل لكن قدر فيها هو ده لإيه؟ التقدير وقدر في السرد وعمله صالح هو ده معنى خلق إيه؟ خلق أفعال العباد واضح؟ وخزل الآخر علم أن في قلبه شراً فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر هو ده التوفيق وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنة الخزلان بق فسنيسره للعصر فيهمت الكلام هذا هو ملخصها قال ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله سبحانه خالق كل شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام الخير بيديك والشر ليس ليس إليك واحد أي ليس في أفعالك شر، فأفعاله كلها بيدك الخير صحيح اثنين، فإذا وقع عليه. إذا وقع شر في الأرض، فلتعلم أن الشر ليس مراد لذاته وإنما يراد له لغيره، الابتلاء والامتحان والاختبار على ما ذكرت لك. طيب نقف هنا هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب طبعا على ما ذكرنا الجواب نعم كما قال الله عز وجل وما تشاءونا إبقى أثبت لهم مشيئة إلا أن يشاء فاكر كلام الشافعي كيف عرفت ربك بنقد العزائم هذا هو من كان يريد العجلة عجلنا له إذن أثبت لهم ايه أثبت لهم إرادة طيب نقف عند السؤال 154 واجزاكم الله خير غدا إن شاء الله في مسجد بهتيم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة.